إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنعار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم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 وعدل المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من لبن لم مِنْ طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل ولهم فيها من كل الثبرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما, وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى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 يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَتُكَ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقَ اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ فَهَلَعَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقْطَعُوا أَرْحَامَكُمْ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 أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَ هُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ ولتعرفنهم, وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ